لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا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 لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأشرب أهلك بقطع من الليل والتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد حيث تُؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ندابر هؤلاء إما قطع مصبحين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 فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمل ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين